بسم الله الرحمن الرحيم إنا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك هو لبتر إن شانئك هو لبتر قل يا أيها الكافرون